وَأَنقَذَ أَنْتَ إِنَانُكُمْ مِنَ الْحِجِّ مَتَاعِشْ قُلِ اللَّهَ وَمَنْ يَنقُذُ فَإِنَّمَا يَنقُذُ لِلَّهَ மீனி அமி وَإِن قَالُوا لَكُمْ نُلْبِسَنَّكُمْ وَعْرُوًا يَا بُنَيَّ لَا تُطِعِ الشِّرِيكَ إِنَّ الشِّرْكَ لَفُلْ مُنْكَرِيم وَلَوْ صَيَّرْنَاهُ إِلْ سَنَوِيُّ عملته أمه وهناً على ون عملته أمه وهناً على ون وفصاله في عام مايني انش كورلي اوليوني ذايك إني ما مصير وإن ذاع ذاك